مطار خرخيت شافيز الدولي في مدينة الإيمة عاصمة البيرو حيث التهديدات الأمنية، الوثائق المزورة والبضائع المهربة أقرص المدمجة موسيقية جميعها أمور تعاني منها كافة المطارات إنها تخرج من السيارة لكن مطار خرخيت شافيز يواجه تحديا أخطر من أي تحدي آخر يبدو أن هناك شيئا مخبأ في الداخل وهو الإتجار بالممنوعات داخلها ممنوعات هل أنت غبية أم ماذا؟ تصنف البيرو واحدة من أكثر البلدان إنتاجاً للممنوعات في العالم ويحاول المهربون تجربة أي شيء قلت مازحة ماذا؟ هل سيعطونني ممنوعات لأحضرها؟ لإدخال هذه الممنوعات إلى السوق العالمية إنها لك إنها لك بمعدل إقلاع طائرة كل سبع دقائق يتوجب على شرطة مكافحة الممنوعات التسابق مع الوقت أنت لست محور اهتمامها بل الممنوعات لا تتوقف الرحلات على مدار الساعة والطوال أيام العام وكذلك الأمر بالنسبة إلى عمل رجال الأمن في مطار خرخة شافيز الدولي في البيرو مطار خرخة شافيز، ليما، البيرو تقلع أكثر من مئة رحلة دولية من هذا المطار يومياً حاملة معها قرابة 18 ألف حقيبة وينبغي تفتشها جميعا بحثا عن المواد غير القانونية بالنسبة لرجال الأمن يتضمن هذا كل من الحقائب المسجلة بالإضافة إلى الحقائب المحمولة باليد رصد العملاء مسافرة متجهة إلى ميلانو عبر باريس ومعها حقيبة مدولبة فقط سأتبعها حتى أجهزة الأمن لم تكن المسافرة تملك أي حقائب مسجلة وسجلت وصولها عند خطوط الطيران بسرعة كبيرة لهذا تبعتها لأنني شعرت بوجود شيء مثير للريبة يتعلق بها أوقفت المسافرة من قبل العميلة وتم نقلها إلى المقر الرئيسي لشعبة مكافحة الممنوعات من أجل التفتيش سلمت المسافرة أمرها لكنها تبدو قلقة من أن تفوت رحلتها من نسبة للشرطة قد تكون هذه إشارة لم أكن أعرف هذا لكن رحلتك تغادر عند السابعة في السادسة عند السادسة لا تغادر عند السابعة اجلسي من فضلك أجل كانت لطيفة ومهذبة للغاية لكن عندما سألتها ما سبب رحلتك قالت إنها مسافرة إلى ميلانو لتحظى ببعض المرح لأربعة أيام لا غير لم تكن هذه إجابة مقنعة بالنسبة لي لأنه ليس من المنطقي انفاق كمية كبيرة من المال من أجل رحلة لأربعة أيام فقط وذهب معها بدت أجوبات المسافرة مثيرة للريبة وستنتقل الشرطة الآن إلى تفتيش الحقيبة في محطة المطار شرطة مكافحة الممنوعات على أهبة الاستعداد فقد تلقوا إخبارية تتعلق بمواطنة أمريكية ربما تحمل معها بضائع مهربة مهمة الضباط هي تعقب المسافرة والكشف عن أي بضائع غير قانونية إنها تخرج من السيارة ترتدي سترة سوداء اتفقنا؟ بدلت ملابسها إنها ترتدي سترة سوداء وقميصا أبيض حسنا طب مساءك سيدتي الشرطة يجب أن أرى جواز سفرك من فضلك سنفتش أمتعاتك تفقنا؟ حسنا اتبعيني رجاء من هنا نقل العملاء المسافرة إلى منطقة التفتيش لمتابعة الإجراءات تابع؟ وسرعان ما وجدوا شيئا ما حقيبتها الكبيرة المسجلة شبه فارغة عادة ما يضيف ناقل الممنوعات منتجات غذائية أو ملابس وعدة أشياء أخرى لتضليل مسؤولي الأمن هل أخبرتني ماذا تنقلين في حقيبتك؟ هذه أغراضي الشخصية يمكنك ان إن حسنا؟ كانت الحقيبة فارغة وهذا ليس ما نراه عادة سنقوم حالياً بتحليل حقيبتك حاول أن تشاهدي أجرى العملاء بسرعة اختباراً على هيكل الحقيبة هذا يظهر أنك تنقلين الممنوعات أنني أنقل الممنوعات؟ هبطت الطائرة أصبحت على أرض المطار أوقفت الشرطة امرأة تسافر إلى ميلانو في إيطاليا، وبعد استجوابها انتقل تركيزهم الآن إلى أمتعتها. هذه لك؟ انظري، هذا اختبار كيميائي. اتحولت إلى اللون الفيروزي كما نرى هنا، فهذا يعني أن نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات. ما تنقلينه هو الممنوعات. المرأة الآن رهن الاعتقال ومع حضور المدعي العام تتم متابعة الإجراءات لم نستطع إيجادها بعد حسناً فتحناها إنها مفتوحة هيا ها هو هذا الكيس الصغير هذا فقط؟ كما ترين سيدتي قمنا باستخراج مغلف ويوجد بداخله مسحوق أبيض عليك أيضاً تفقد هذه هل وضعوها هناك أيضا؟ وهناك أيضا، سيدتي تعمل الشرطة على استخراج كل الممنوعات وهي موجودة في الحقيبة المدولبة وفي حقيبة اليد الصغيرة كان يوجد في الحقيبة المدولبة ثلاث رزمين من الممنوعات مخبأة في حجرات مخفية وتم العثور على رزمتين إضافيتين في حقيبة حقيبة اليد تهريب الممنوعات في الأمتعة المحمولة باليد ينم عن أن شبكات التهريب تعتقد أن أجهزة الفحص بالأشعة الصينية في محطة المطار أضعف من الأجهزة المستخدمة في فحص الحقائب المسجلة تغير المنظمات أساليبها بنقل الممنوعات عبر المطار بشكل مستمر في هذه الحالة يستخدمون الحقائب المحمولة باليد نرى هذه التقنية بشكل أكبر حاليا سنقوم بوزن الممنوعات الآن الوزن هو كيلوغرامان وخمس مئة وأربعة وعشرون بالضبط. انتهت إجراءات الاعتقال تقريبا، وتتجهز الشرطة لنقل المسافرة. عندها وردها اتصال. هذا هاتفي إنها المرأة المتورطة بهذا الأمر. كانت المسافرة متوترة ومضطمة أيضا. كانت يائسة وقالت إن المرأة التي تتصل هي صديقتها المقربة وهي من أعطتها الحقيبة بتغيير جذري في الأحداث يبدو أن المرأة الآن ترغب في التحدث إنها تواصل الاتصال وأنا لا أجيب عليها لابد أنها تظن أن أمر ما قد حدث يجب أن أتصل بها إن لم أفعل فلم تقبض عليها كان هناك قرابة عشرين مكالمة فائته، وواصلت المرأة إصرارها على أنها مستعدة لفعل أي شيء لتخرج من هذا الوضع. ستجيب على الهاتف إن سمحنا لها، وستحاول ترتيب موعد مع المرأة الأخرى لنقبض عليها. هذه فرصة لاعتقال شخص آخر، وربما الإيقاع بشخص ذي مستوى أعلى في سلسلة التهريب هذا. مع حضور المدعي العام، وضعت الشرطة خطة وهي إقناع المتصلة بأن تأتي إلى المطار. ستتحدثين؟ إلزموا الصمت؟ مرحباً كنت في المرحاض يا صديقتي لهذا لم أتمكن من الإجابة على اتصالاتك أجل اسمعي هل تعلمين ما حدث؟ فور دخولي تركتها هناك عند المنضدة. كنت بمفردي في المرحاض وعندما خرجت لم أجد حقيبة مكانها. لم أتمكن من الذهاب. لا يمكنني السفر دون جواز سفري. أنا خائفة ولا أدري ما يجب أن أفعل. سبق ومررت عبر الأمن. ماذا علي أن أفعل؟ خذي سيارة أجرة إلى المطار. لاصطحابي. لكنني لا أملك المال لأخذ سيارة أجرة. تعالي أنا خائفة. تعالي أنا بحاجتك. لا تنسي أنك أنت من أرسلتني تعالي سأغادر دون أخذ شيء معي سأترك الحقيبة هنا أجل أستطيع أخذ سيارة أجرى إن دفعت أنت لكنني لن أخذ تلك الأشياء معي فكري بالأمر هناك الكثير من الشرطة في الخارج ورجال الأمن تعالي واستحبيني من هنا يا صديقتي أنا خائفة حسنا وداعاً. لن تأتي صديقتها إلى المطار ربما أحست بأن هنالك كمينا، وبدلاً عن ذلك أصرت أن تعود المعتقلة إلى الفندق حيث أخذت الحقائب لسنا متأكدين شكت بوجود شيء ما قالت لا تترك الحقيبة قلت لها سأتركها ستعود الاتصال بك فلننتظر لن تتصل بلا بما أنك قلت سأتخلص من الحقيبة أنت لست محور اهتمامها بل الممنوعات أمام شرطة قرار يجب اتخاذه الانتظار أن تأمل بأن تأتي الصديقة إلى مطار خورخد شافيز والمخاطرة بفقدان الفرصة إن لم تأتي أو نصب فخ في الفندق باستخدام شرطة بلباس مدني على المرأة أن تدخل وحدها سنكون في الفندق قبل وصولك ومن ثم تصلين أنتي تدخلين الفندق سنذهب معك إلى الطابق الثالث إلى حيث هم موجودون بالضبط لا تحاول الهرب لا لدي أولاد وأريد إثبات براءتي من أجلهم ماذا يجب أن أقول؟ أخبريها أنك في طريقك إليها مرحبا أنا في سيارة الأجرة إنني أغادر المطار للتو ستكلفني سيارة الأجرة 15 سول أجل تريدين التحدث مع سائق السيارة؟ حسناً أجل مرحبا 15 سول أجل حسناً سيدتي أجل 25 أو 30 دقيقة حسناً أجل بدأ تنفيذ الخطة بالنسبة لشرطة مكافحة الممنوعات في المطار ستتم عملية الاعتقال في بيئة حيث سيكون لديهم سيطرة قليلة إنها 15 سول فلنذهب هيا للقيام بعملية الاعتقال هذه، عليهم مغادرة مطار خورخيت شافيز. اعتقلت شرطة مكافحة الممنوعات مواطنة أمريكية متجهة إلى هونغ كونغ لم تكن تحمل أغراضا كثيرة في حقيبتها الكبيرة المسجلة سوى الممنوعات المخفية هذا يظهر أنك تنقلين الممنوعات أنني أنقل الممنوعات؟ الممنوعات أوكي. أوكي. أوكي. تستسلم الموقوفة وتجيب عن الأسئلة كان يفترض بي لقاء شخص ما وإعطاؤه بعض الملفات كان أجل. يفترض بهم توقيعها وإعادتها إلي ثم نلتقي في هونغ كونغ من أعطاك هذه الحقيبة بالتحديد؟ لا أعرف اسمه نعم لكنني أعطيتهم الملفات كان يفترض بالمغادرة يوم الجمعة وهو قال لي انتظر الشخص الذي ستلتقين به في هونغ كونغ ترك امتعته هنا قال اريد منك ان تأخذ امتعته معك وان تعطيه اياها في لندن اقصد في هونغ كونغ ادعت المعتقلة انها مسؤولة تسويق مستقلة واتم توظيفها من قبل صديق لها في هونغ كونغ لتأتي الى البيرو وتأخذ بعض المستندات تبدو المرأة هادئة وادعت انه امر طبيعي في عملها ان تنقل المستندات من بلد الى اخر لكنها اعترفت أن هذا العمل بدا غريبا من الغريب أنني لا أعرفه لكن لدي صديق اسمه ويمكنكم تفقد بريد الإلكتروني وأنا قلت يريدون مني إحضار حقيبة؟ في البداية أخبرني أنه تذكار فقد تمازح ماذا؟ هل سيعطونني ممنوعات لأنقلها؟ أثارت هذه القضية حيرة الشرطة لماذا قد ترسل مجموعة الإتجار حقيبة محملة بالممنوعات دون وضع الملابس؟ تخبروني في الأصل أخبرني رجل بأن أخرج كل أغراضي وأضعها في الحقيبة وقلت له لقد اشتريت هذه الحقيبة للتو ولن أرميها تنتقل الشرطة الآن إلى استخراج الممنوعات وتحديد الوزن النهائي من الواضح أنه لدينا كيسان يحتويان على الممنوعات جلست المسافرة وكمية الحمولة ازدادت الوزن الإجمالي هو كيلو جرامان وثمانية وثمانون جراما ومع ذلك واصلت الادعاء بأنه تم خداعها اطلعوا على محادثاتي مع عندما قلت إنه يطلب مني أن آخذ هذه الحقيبة ثم عدت وتسللت لا أعتقد أن الرجل يعرف أنني ألتقت صوفنا. صورته لو سمحت سيدي إما أن تكون المسافرة ساذجة أو كاذبة مقنعة بغض النظر فهي ستخضع للمحاكمة لمحاولة نقل قرابة ثلاثة كيلوغرامات من الممنوعات قد تواجه حكماً بثماني سنوات على الأقل في السجن سأذهب إلى منطقة الأمن اعتقلت الشرطة مرأة مسافرة إلى ميلانو حاملة الممنوعات في حقائبها المحمولة باليد اعترفت بكل شيء مدعية أن صديقة لها ورطتها بهذا ومن ثم عرضت المساعدة ليتم القبض على صديقتها لهذا السبب هي تواصل الاتصال لأنها لابد من أنها قرقة على الحقيبة خرجت الشرطة بملابس مدنية لتنفيذ الاعتقال عاد الفريق بعد ساعتين وقاموا بتنفيذ الاعتقال لكنها ليست صديقة الموقوفة هذه ليست صديقتي جاءت هذه الفتاة الثالثة إلى الفندق لأخذ الحقيبة المشتبه فيها الجديدة تبلغ خمسة وعشرين عاما ودعت أنها مجرد فتاة توصيل أرسلت فقط لإحضار الحقائب نحن ندرس سلوك الأشخاص المتورطين في الإتجار بالممنوعات وجميعهم يتصرفون بطرق مختلفة في هذه الحالة كانت حاملة الحقيبة متوترة للغاية أما الفتاة الأخرى الأصغر سناً كانت جريئة وبعيدة بشكل كامل عن المشكلة لو سمحتي هل كنت تعلمين بوجود شيء غير قانوني في الحقيبة؟ لا رأيت الحقيبة هناك و... هل فكرتي للحظة بوجود شيء غير؟ لما عليه أن تسافر بما كنت تشكين؟ لم أشك بأي شيء لكنك أدركت ما وجدناه صحيح؟ أجل أجل ولحظت أنه أمر خطير أليس كذلك؟ أجل وإن كان علي تحمل عواقب أفعالي فلا مشكلة لدي سأدفع ثمن تصرفاتي يبدو أن جدية الوضع بالنسبة للموقوفة الأولى سيطرت عليها أنتم الآن على ذمة التحقيق بدءاً من اليوم بتهمة الاتجار بالممنوعات ما الحكم الذي قد أحصل عليه؟ لا أدري بين عشرة الى خمسة عشر عاما القضية الان بيد نظام البيورو للعدالة المسافرة متهمة بمحاولة نقل ما يزيد عن كيلو جرامين ونصف الجرام من الممنوعات والمرأة المعتقلة في الفندق بسبب علاقتها بالتجار ان تمت ادانتهما فقد تواجهان كلتاهما حكما ما بين ثمانية الى خمسة عشر عاما في السجن ينتقل أكثر من خمسين ألف مسافر عبر مطار خرخد شافيز يومياً وتعمل الشرطة بجهد كبير لتحديد ناقلي الممنوعات سأفتج حقائبك لأسباب تتعلق بالأمن والوقاية لكن تصل المعلومات أيضاً من وحدة الاستخبارات التابعة لشعبة مكافحة الممنوعات وصلت إخبارية عن مسافر يتجه إلى طوكيو في اليابان مع توقف في المكسيك. وصلتنا إخبارية عن مواطن ياباني سيغادر البلاد حاملا معه على الأغلب ممنوعات في حقيبته المسجلة. بالنسبة لوحدة مكافحة الممنوعات في مطار خورخي شافيز من النادر وجود ناقلين يابانيين. افتحها لو سمحت. علينا تفتيش هذه أيضا. لن نستغرق وقتا. رغم أن المسافر لا تنطبق عليه صفات ناقل الممنوعات الاعتياديين إلا أن العملاء لاحظوا أن المسافر يبدو متوتراً ماذا يؤخركم؟ لحظة واحدة سيدي قف هناك ماذا تفعل؟ ستبقى تصورني؟ لماذا تفعلون هذا بي؟ أنا لا أفهمكم كان متوتراً وحاول التواصل معنا إلا أن حاجز اللغة كان أكبر مشاكلنا لا يوجد شيء غير قانوني في حقيبته لكن الشرطة ما زالت تعتقد بوجود شيء مثير للشك حول المسافر وهناك غرض أخير عليهم تفتيشه الحقيبة ذاتها اعتقلت الشرطة مسافرا يابانيا متجها إلى طوكيو مع توقف في المكسيك. كانت محتويات حقيبته نظيفة. وانتقل الآن إلى تفتيش هيكل الحقيبة. هنا اقترب أكثر. لا تبدو البطانة طبيعية. القماش. حسنا سنرى الآن. النتيجة إيجابية صحيح؟ لحظة من فضلك. النتيجة إيجابية على وجود الممنوعات. نقل المسافر إلى المقر الرئيسي لمكافحة الممنوعات كان المواطن الياباني الوحيد في عام 2016 الذي تم توقيفه بسبب حيازة الممنوعات في مطار شافيز. التحدي التالي هو التواصل أعلم لكن هلك اسمك عندما سجلت وصولك هل سجلت وصولك باسمك؟ اسمك وهنا؟ واسمك موجود هنا أيضا إذا تسجيل الوصول باسمك هذه أجل. لك؟ أجل أجل ينبغي بالعملاء تقدم بسرعة بغض النظر عن حاجز اللغة تعال معي قف بهذه الطريقة قف أجل أجل قاموا بتفتيش المسافر ووجدوا شيئا قد يورطه في الجريمة حقيبة؟ آ هذه حقيبتك اشترى حقيبة هذا هو وصل شراء الحقيبة ثم عادت الشرطة إلى الحقيبة ليجمعوا الممنوعات وهناك وجدوا تفصيلا آخر مثيرا للفضول اقراص المدمجة الموسيقية هذه صورته يبدو أن المعتقل مغنن مغني كاريوكي كاريوكي هل تغني؟ أجل هل تغني؟ أنا أغني كانت هناك ست رزم بالمجمل أربع منها كانت في الغطاء الأمامي والخلفي والحجرات المخفية واثنتان كانتا بشكل مستطيل مشكلة جدران الحقيبة الجانبية الأزرق الفيروزي يدل على وجود الممنوعات اتفقنا؟ هذا اللون يعني وجود ممنوعات راقب، انظر انظر النتيجة إيجابية على الممنوعات نرى لونا فيروزيا ممنوعات، هذه ممنوعات حسناً تم تجميع الحقيبة بشكل احترافي كل رزمة من الممنوعات صنعت لتحاكي البطانة الاصلية ومن ثم تم تغليفها بحشوة ناعمة يبدو ان البنية وكل شيء مصنوع في معمل بالنسبة للشرطة ليس واضحا إن كانت هذه الحملة متوجهة إلى محطة توقف المسافر في المكسيك أو ستتابع معه وصولا إلى اليابان. تعدل المنظمات مساراتها في محاولة لتعديل خططها باستخدام أشخاص من جنسيات أخرى. اسمعني سيدي سنقوم بوزن المادة التي وجدت في حقيبتك المسجلة. الوزن هو كيلوغرام وتسعمائة وواحد وثمانون من الممنوعات. يريد أن يرى هذه هي المادة التي وجدت في حقيبتك التي كنت تحاول نقلها مصير رجل في يدين نظام البيرو للعدالة لمحاولة نقل قرابة كيلوغرامين من الممنوعات يمكن أن يواجه حكما بثمان سنوات على الأقل في السجن. وحدة مكافحة الممنوعات مدربة لرصد المشتبه فيهم بين آلاف المسافرين اليوميين بالاعتماد على سلسلة من الأسئلة البسيطة ما سبب زيارتك للبرو؟ ما هو عملك؟ هذا ما تحميل من حقائب؟ تستعد رحلة إلى مدريد في إسبانيا للمغادرة مساء الخير، جواز سفرك من فضلك هل أتيت إلى المطار لوحدك؟ أجل، أجل ما سبب رحلتك؟ دعتني جدتي إلى عيد ميلادها وهي من اشترت لي التذكرة عيد ميلادها في الغد سأسافر اليوم حتى أصل غدا هل حصلت على جواز سفرك في الأمس؟ أجل أعطوني إياه خلال يومين دعت أن جدتها هي من قامت بدعوتها وهي من دفع ثمن تذكرتها حتى تستطيع أن تسافر أتيت إلى المطار وحدك؟ لا إن والدتي في الخارج والدتك؟ أجل أتيت مع والدتي رافقتني إلى هنا هل ستسافرين مع والدتك؟ لا تنتظرني حتى أنهي الإجراءات لاحظت العميلة أن المسافرة تبدو متوترة وقررت تفتيش الحقيبة حقيبتك جديدة صحيح؟ أجل اشتريتها هذه المرة الأولى التي أسافر فيها تم تفقد الملابس ومن ثم رأوا شيئا أثار الشبهات لديهم من أين اشتريتي هذه الأشياء؟ والدة اشترتها لي والدتك هي من اشترتها؟ بسط يدوية الصنع وهي مشابهة للبسط في قضية سابقة أعطيني الإبرة اعطيني الإبرة من فضلك سيدتي لون فيروزي عندما تتحول إلى اللون الفيروزي هذا يشير إلى وجود الممنوعات كان في هذه البسط أكياس من الممنوعات سنفتح واحداً من هذه البسط اتفقنا؟ يبدو أن هناك شيئا مخبأاً في الداخل يعمل العملاء الآن لتأكيد ما إن كانت هذه البسط أيضا تحتوي على الممنوعات أكثر؟ إن وجدوا الممنوعات داخلها فهي ربما قادمة من نفس مجموعة الإجار السابقة سنجري اختباراً ميدانيا باستخدام مادة كيميائية تفاعلية إن تحولت إلى اللون الفيروزي فهذا يعني أنك تنقلين الممنوعات داخل هذه البسط اليدوية أنت تنقلين الممنوعات؟ أنت رهن الاعتقال الآن بجريمة الاتجار بالممنوعات. خورخي شافيز، لIMA، البيرو. اعتقلت الشرطة مسافرة تهرب الممنوعات في بسط مصنوعة دوياً. أنتي تنقلين الممنوعات. قبل أن يتابعوا إجراءات الاعتقال يريد العملاء تعقب والدة الموقوفة إن كانت لا تزال في المطار ربما لها علاقة بالجريمة هل أتيتي بمفردك؟ لا قلت إنك أتيتي مع شخص ما إن هي والدتك؟ أو الخارج. السيدة التي أعطتك الممنوعات لا مع تعلم والدتك أنك تنقلين الممنوعات؟ لا لأنني اشتريتها من جامارة لكنك قلت إن والدتك اشترتها لك ذهبت مع والدتي لشرائها قالت المعتقلة في البداية إن والدتها هي من اشترتها لها والآن لديها قصة أخرى يجب على شرطة اكتشاف الحقيقة جاءت إلى المطار مع والدتها لكنها قالت إن والدتها لا تعرف شيئا عن الممنوعات لكن لاحظنا تناقضا وبمعنى آخر كانت تكذب سنحدد موقع والدتها قالت إنها أين هي حيث ننتظر المسافرين إنها في قسم استقبال المسافرين بموجب القانون في البيرو إن تم اعتقال أحدهم بتهمة الإجار بالممنوعات يجب التحقيق مع الأشخاص الذين برفقتهم تعاقبت الشرطة الوالدة وأحضروها إلى المقر الرئيسي أين ابنتي؟ تفضلي هنا عليك أن تتعاون معنا لا هذه ليست لي وليس لوالدتي علاقة بالأمر لن تستطيع خداعنا هذا ووضعك الحالي الأشخاص الذين أعطوك هذا لم يعطني أحد إياها في النهاية ليسهم من سيدخلون السجن بل أنت ستفعلين ولم لم تتعاون معنا لن يتعاون المدعي العام معك أيضاً بحضور والدتها الآن أصبح الطباع المعتقل أكثر حدةً وبدأ الارتباك على الوالدة ما الذي يحدث يا عزيزتي؟ لا الفكرة هي أنني ذهبت للتسوق في جامارة حيث أرسلتني أنتي. أرسلتك لشراء الملابس لا ليس الملابس الأشياء الأخرى تلك الأشياء الدائرية التي تستعمل في التزيين يوجد بداخلها ممنوعات هل أنت غبية أم ماذا؟ حسنا كيف لي أن أعرف؟ تم استجواب الوالدة وقامت بتوبيخ ابنتها على ما فعلت وأخبرتها أنها وحدها من تتحمل اللون سيأخذ المدعي العام إفادة الوالد الآن لمعرفة إن كانت متورطة وإن كانت قصة المعتقلة حقيقية كل يوم يعمل قرابة 1500 موظف في مطار خرخة شافيز في خارج المنشاة معرضين أنفسهم لضوء الشمس بكمية كبيرة وتقي آلة تدعى مقياس الطاقة الشمسية الأشعة فوق البنفسجية اليومية تعرض مستويات الأشعة فوق البنفسجية بشكل مباشر استنادا إلى مقياس لون صممته منظمة الصحة العالمية لدينا ثلاثة مقاييس للطاقة الشمسية وهي عند مداخل المركبات ومداخل المشأ يدخل حوالي 1500 عامل عبر هذه البوابات لذا سيرون مستويات الإشعاع ويحمون أنفسهم يمكن أن يسبب التعرض للأشعة ما فوق البنفسجية بشكل عال حروق شمسية وسرطان الجلد ومشاكل في الأعين والطرابات في نظام المناعة تبدأ التوصيات التي نقدمها بحماية نفسك من الشمس باستخدام الوقت الشمسي في مستويات الإشعاع القصوى نقترح تقليل وقت التعرض لهذه الإشعاعات لقرب بيرو من خط الاستواء ومستويات التلوث البيئي المرتفعة فيها فإن هذا البلد يسجل أعلى مستويات الأشعة ما فوق البنفسجية في العالم ما يجعل من مقياس الطاقة الشمسية هذه أمرا ضروريا لصحة وأمان العاملين في المطار صيغة التعرف الناجحة على حامل ممنوعات محتمل هي مزيج من التدريب والخبرة بالنسبة للعملاء يتطلب هذا الملاحظة السريعة والتحليل والاستعداد للتحرك طيب يومك شرطة مكافحة الممنوعات جواز سفرك من فضلك تحقق الشرطة الآن مع مسافرة تم رصدها في منطقة تسجيل الوصول ما سبب رحلتك؟ سياحة لكم يوم؟ أسبوع إلى أين تسافرين؟ باريس. هل لديك عائلة أو أصدقاء هناك؟ لا لماذا قررت السفر إلى باريس؟ المدينة تثير اهتمامي بدت المصافرة هادئة وأجابت دون تردد سأطرح عليك سؤالا وأريد منك أن تجيب عليه هل لديك أغراض غير قانونية في حقيبتك؟ لا حسنا هل يمكنك وصف الأغراض التي تحملينها هنا؟ صفي لنا كل شيء ملابس وفساتين وسراويل وقمصان وذاك المرهم مرهم للأيدي لكن يمكن أن يخفي مواد مهربة على العملاء إلقاءوا نظرة عن كثب شافيز، ليما البيرو تحتاج طائرة ما يترواح بين 35 حتى 100 دقيقة لتقلع في هذا الوقت القصير يجب على موظفي المطار تفريغ وتحميل الأمتعة تغيير الماء والطعام تنظيف الطائرة وإجراء الصيانة بالإضافة إلى إعادة تعبئتها بالوقود يعتبر كل إجراء أساسياً لسلامة الرحلة تماماً كما هو عمل الفرق المسؤولة عن أمن المطار اعتقلت الشرطة مسافرة متجهة إلى مدريد تحمل الممنوعات في بسوط يدوية الصنع أنت تنقلين الممنوعات أحضر العملاء والدتها أيضاً واستجوبها المدعي العام بينما تابع العملاء العمل مع المعتقلة هل تعرف والدتك أنك كنت تحملين عالم. الممنوعات؟ قولي الحقيقة لماذا حتى أنا لم أكن أعلم؟ ما حدث قد حدث أدخلت عائلتك في هذه المشكلة سواء كنت تريدين أم لا فقد تورطت والدتك لقد كانت معك ليس لأمي علاقة بالأمر لم تكن تعلم شيئا قلت لوالدتي تعالي معي فقط لا غير حدث الأمر والواقع يقول إن والدتك كانت معك أنت تؤذين نفسك فحسب ما عليك فعله هو إعطاؤنا المعلومات لنتمكن من مساعدتك تصر المسافرة على عدم تورط والدتها وأنها رفقتها إلى المطار فقط وتدعي المسافرة أنها هي أيضاً بريئة وأنها اشترت البسط كهدية لجدتها في إسبانيا وكيف تفسرين المحتوى الموجود والاختبار الذي أجريناه؟ أنا هادئة لأنني لم أكن أعلم حتى ماذا كان يوجد داخل البسط هل أعطوك هذه البسط؟ لم يعطني أحد أي شيء لم يعطوك أي شيء؟ اشتريت الحقيبة بنفسي وما هو داخلها؟ من أين اشتريتيها؟ من جمارة من أين اشتريت البسط؟ من جمارة هذه قصة لا تصدق يا عزيزتي لا يمكن تصديقها لاحظنا غطرستها وكان منطقها غريبا بالنسبة لنا أريدك أن تفكر جيدا بهذا الأمر هذه ليست لعبة على الرغم من وضوح الأمر وكل شيء نراه هنا أنت تقولين أنا لا أعرف شيئا يمكن لهذه هذه أن تزيد من عقوبتك لأنك غير صادقة لم يتوصل العملاء إلى أي شيء مع المسافرة لذا عادوا إلى الحقيبة أريدك أن تشاهد ما نفعله جيداً اتفقنا؟ وجدوا أربعة من البصط المشبوهة داخل الحقيبة داخل كل بصاط وجدوا أكياساً من الممنوعات الآن ينتقلون إلى باقي محتويات الحقيبة سنفتح السترة الآن ويبدو أنها معزولة ونرى هنا بعض الأكياس المغطات بمادة البولي إثيلين وهي نفس ما رأيناه داخل البسط كانت الممنوعات مخبأة داخل أربعة بسط وأربع سترات وأربع محافظة أيضاً الوزن الكلي للممنوعات المستخرجة هو كيلوغرامان وتسعمائة وسبعة وعشرون جرامان. رغم الأدلة، إلا أن المعتقلة تصر على براءتها. تم إطلاق سراح الوالدة بسبب عدم وجود ما يربطها بالجريمة. ستخضع المسافرة للمحاكمة. لمحاولة تهريب ما يقارب ثلاثة كيلوغرامات من الممنوعات يمكن أن تمضي السنوات الثماني القادمة في السجن نقلت الشرطة المصافرة المتجهة إلى باريس إلى قسم تفتيش الحقائب وذاك المرهم أظهر مرهم اليدين فحصا إيجابياً على وجود الممنوعات لكن العملاء اتصلوا في طلب تأكيد إضافي أجل أجل تعال إلى هنا على الفور يجب أن نبقى موضوعيين ستبدو على المرأة قلة الراحة إذا رأت تغيرا في مستوى اهتمامنا يمكن لبعض المكونات من مواد التجميل والمنتجات الغذائية أن تعطي نتيجة إيجابية كاذبة في مثل هذه الحالة تقوم الشرطة بتحليل أعمق قم بالاختبار باستخدام المسيحة القطنية يمكن أن يكون واحدة من المكونات فلنختبره اتفقنا؟ تم فرك المرهم مع المادة الكيميائية التفاعلية ولم يظهر نتيجة إيجابية على وجود مادة شبه قلوية يؤكد هذا أن نتيجة الفحص الميداني الأصلي كانت نتيجة إيجابية كاذبة قمنا بإجراء ثلاثة اختبارات ولم يظهر لدينا اللون الفيروزي الذي يدل عادة على وجود الممنوعات دعيني أقدم لك نصيحة من الممكن أن يجر فحص نفسه في بلدان أخرى ويمكن لأحد مكونات المنتج أن يتفاعل لذا الخيار خيارك يمكننا التخلص منه ورميه بعيدا يمكن للمسافرة الآن متابعة طريقها مطار خورخة شافيز منشأة البريد يمكن للمصادرات هنا في بعض الأحيان الكشف عن معلومات مهمة تتعلق بمنظمات الإجارة رصدت شركة شحن طردا، وتولت شرطة مكافحة الممنوعات الأمر. أشارت صور الأشعة السينية إلى كثافة مثيرة للشك. وبدأ العملاء بالعمل. هذه الشحنة متوجهة من ليما إلى بلجيكا، وهي غير عادية إلى حد ما. لأنها تحتوي على منتجات تستخدم لتتبيل اللحم في البرو هذه المادة السائلة التي نراها هنا أعطتنا لونا فيروزيا وهو مؤشر على وجود الممنوعات داخل الأكياس التي تحتوي على التوابل كان يوجد أكياس من الممنوعات على هيئة عجينة أصبح تهريب الممنوعات في مغلفات المنتجات الغذائية طريقة اعتيادية إلا أنه يوجد شيء مميز حيال هذه الحمولة نرى هنا مثلاً أن المغلف يحمل رمزاً رقماً تسلسلياً جميعها تحمل رموزاً هل هو الرقم نفسه أم أرقام مختلفة؟ لا إنها أرقام مختلفة ما هو الرقم؟ 281 هل هي أرقام متتالية؟ أجل يبدو أنها كذلك هذا ليس متتاليا ما الرقم الذي يحمله؟ ثلاثة مئة مئة وواحدا وسبعين أصبح معنى الأرقام واضحا واحد ثلاثة اثنان الرقم يعبر عن وزن الكيس بدقة كان لكل كيس رقم تقابل هذه الأرقام الوزن الدقيق للممنوعات الموجودة بداخلها ومن المؤكد أن المنظمات تقوم بذلك لتتبع ما ترسله والرسوم التي يجب أن تحصل عليها مقابل هذه الشحنات بمجرد وصولها إلى وجهتها والشيء آخر مثير للاهتمام ليست كل المنتجات متلاعبا بها وذلك أيضا لا لا يوجد شيء فيه لكن ضمن تلك المغلفات التي تم التلاعب بها قامت تجار بإضافة بعض من المنتج الأصلي تعتبر أعمال الشرطة وعمليات التفتيش التي تقوم بها شركات الطيران وشركات الشحن الجوي فعالة للغاية في هذه الحالات وسمحت لنا بالكشف عن أنها ليست شحنة قانونية وأن هذه المنتجات الوطنية ملوثة حقا الوزن الإجمالي للممنوعات المصادرة هو كيلو جرام وخمسمائة وأربع وأربعون جراما ستركز الشرطة الآن على المرسل في البيرو وعلى مستقبل الصندوق في بلجيكا يعرف قسم مكافحة الممنوعات ليس على الصعيد الوطني فحسب بل دولياً بسبب إنجازاته خلال السنوات الأخيرة تتزايد المصادرات كل عام ما نقوم به هو تحسين مهاراتنا لإيقاف أكبر كمية ممكنة من الممنوعات وبأي طريقة طبا مساءك وحدة مكافحة الممنوعات جواز سفرك هناك منظمات مختصة بنقل الممنوعات داخل هياكل الحقائب والبعض الآخر يحاول إرسال الممنوعات باستخدام التذكارات والبسط أو السترات أو المنتجات المختلفة ذات الأصل البيروفي يلجؤون للتخصص بتقنية معينة ليجدوا طريقة يتجنبون بها الأمن أنت تنقلين الممنوعات أنا هادئة لأنني لا أعرف ماذا يوجد في الداخل لا يمكننا إنشاء نمط أو ملف تعريفي نهائي للناقلين أو ما ندعوهم بحامل الممنوعات لأن هنا لا يهم العرق أو النوع أو الانتماء لا شيء من هذه الأشياء أخبرني أولاً أنه تذكار قلت مازحة هل سيعطونني ممنوعات لأحضرها؟ سنبقى متقدمين على كل من يقوم بأعمال غير قانونية والأكثر أهمية بينها هو الإجار بالممنوعات ما نحاول القيام به ليس فقط من أجل مصادرة الممنوعات ولكن أيضاً للقبض على المنظمات الإجرامية نحن لن ننسحب وقوتنا تزداد سنبذل قصار جهدنا لمكافحة الإتجار بالممنوعات